ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للارض ميدادا للارض ميدادا قلم انت فكم عبرتنا بنيت المجد ات وعدا شدادا ات وعدا شدادا انت يا ملهمه شعبنا يا بروعك كم حققت للشعب مراد للشعب مراد كم يوم كان الشعب يودا دني يكن ليكون ليكون حبك للارض مداد قلم انت فكما عبرت عنا بنيت وبنيت وبنيت المجد وتواد الشدان انت يا ملهم شعبا يبرئ اشتكى الحق فتل الشعب مرار للشعب مرار